فَانْتَحُلُّنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَابٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينيما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها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 وَلَوْ أنهم قالوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُوا وَأَنْظَرُوا مَا كَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا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 وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ الله وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إن أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا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 والذينَ كَفروا يُقاتلونَ فيِي سَبيلِ الطغُوتِ فَقاتلُ أو ليا الشَّيقان إنكَ إذا الشَّيطان كََ عيفَ لَْ طَريل الذيِينَ قِيلَ لَهمم كُفّ أيذ يك وَقيمُ الصَلاةَ وَآاتُ الزَّك فَلَمما كُتبَ عليهلَْهم الْ القِطَالُوا إِذاَا فريقُمْ مِنْهُم يَخْشَوون الناسَّاسك خَشَ الله أَ شَدَّ خش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 أَو لَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْهِمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قليلاً.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 وَإذا قُجّيتُم ببتتحَّّة فَحّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أوّهَا أو إِ الله كانََ على كلُّ شيءَيءٍ حَصبا الله ل إلَه إِله وَلا يَجَ عَكُم إلى يَومِ قياامَةِ ل وَبَ فيِي وَمننْ أأَصددَقُ مِنَ اللهَّ حَجثَا فملَكُم ف المُنافِقينَ فِي أَتَينِ واللههُ أركَسَهُم بماَا كَسببوا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 وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ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 يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لستم مؤمنا طب تغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله, الله كان بما تعملون خبيرا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 وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خذتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فعقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا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 ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعبد للكافرين عذابا منينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم جألمون كما تألمون وترجون من الضائم لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أرى الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما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 ان يدعون من دونه الا انا فوان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضللنهم ولا امنننهم ولا آمرنهم فليبتقن اذان الانعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله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 وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانجكم ولا أمانج أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزبه ولا يجر له من دون الله وليا ولا نصيرا وَمَن يعمل مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَن أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَإِذَا سَأَلْتُونَا فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ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 وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ إِلَى اللَّهِ وَمَا أَنفُسُكُمْ بِهِ إِعْذَابٌ ۚ إِن فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ولن تستطيعوا أن تعذلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل المير فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وَإِن يتفرقا يُغْنِ الله كلا من سَعَتِهِ وَكَانَ الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض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 يا أجه الذين آمنوا كونوا قوانين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهواء أن تعلدوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا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 إنَّا الله جَع الْمُنَافقينَ وَكافِينَ فِي جَهنَّم جميععَ للَّذِين يَتَرَبَّّصُونَ بِكُم فإِن كانَانَ لكم فَطْقُم مِنَ اللهَّ قالوا أَلَم نَكُم معكُم وَإِن كانََ للِكافِرِينَ نَصبُ قالوا أَلَم نَستحْمِذَا عَلَْيكُم وَونَمنعكُم منِن الْ فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إما المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسانا